إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مشنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله من سلكه في آذب جنات النعيم ومن حاذ عنه يمينا أو يسارا رمي سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيسينا طبعاً توضيح الأحكام من بلوغ المرام الشيخ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان لفرموديب انزاحفت وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. حديثك الإمام أحمد أبو داود وله تصحيح شكري وصححه الحاكم. حاكم لما استدعته صحيح هكذا. ثوباند أما دوشت مانها سريا ساربه لا غزو لا شر سيرتمانه غزو بيغمبر صلوه بيستنو غزو يكرديه بيستنو غزو اواياك دو سريا مان سريا ويا غير بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمل خلق روان كابه الشو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كانت تلك السريا يعني يعني بشاورا كردن حرم أقوله بصير دعامة بيسن بشو روان يا مكا هو كم وكوب... معنيج عن السريعة بلغ غيري شيء ما نبي نقوله سارب سارب تيا أقدر بروش لبو الشر كم على غرام كا بيريد سارب ومنكم من هو سارب بالنهار عادي قرانيا كهات السارب هو بروش روان بكى سريعة بيتيا وإيش شو روان بكى غزوش او زیاده ازش لگد کرد خودشان و سریا کانیش اشماری او سریا لکب ایمان بر راه نکردینا علیه صلی الله و علیه وسلم بیتیل او دسالی ک اپیغمصل الله عليه وسلم السلام دافاتیک کلام ابو. در ازی حديث قال حديث صحح و الحاكم و وافقه و ذمی بتخلیصی. تو مستدرش حاكم معناه مستدرش حاكم بیتیل و حديث ثاني كلا أبوخاري ومسلم نينه للصوت يوالم تذكرني وباش بيش إمام إذا بيع تك إمام إذا بيش يجل طلبا ابن تيمية رحمة الله عليه سمي خش قائم هذا هستاهل مرزاعي كرتوه ط ط ط أوكرني بلاعتوه ذايواس سكت عليه بينبوا ذايواد وافقوا يعني للتصحيح حكي لين اللي يعني ت في التصحيح وقال في المحرر رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصل والحاكم وقال على شرط مسلم أو قوتيتي لشرط إمام مسلم وفي قوله نظر سكي فإنه من رواة ثور بن زيد الراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرض به البخاري وراشد بن سعد وإن لم يحتج به الشيخان فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والأجلي ويعقوب بن أبي شعيب والنسائي وخالفهم ابن حزم والحق معهم طالعا لذلك أن أوبيا هو برئيسة كنابي ديني بلت بن زيدا إمام مسلم حديث لرواية النقرية سنا بخاري انفرادي فيك وياك سعود قلتي على مسلم يقصريدك هذاك وراشد بن سعد كانفاجيا يا بخاري ومسلم يعني راشد بن سعد كان يا ابن معين شيخي البخاري ابو حاتم يعني ابن حبان ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان اجلي كشف الخفايا كشف الخفا يحلس موضوعا يعقوب بن ابي شيبيك علماء قبلنا النسائي طلبيبه البخاري وخالفهم ابن حزم بل ابن حزم نبيتن راجع لكن لو بلا حافظ ابن حجر لكتاب درايده إسناده منقطع وضعفه البهيقي وقال البخاري حديث لا يصح. طيب إذن منفادات الحديث سرية جمع سرايات جمعها سرايات وهي لقطعة من الزيش بشكل زيش كاملية سميت سرية لأنها تسري في خفية أو يقلها وكن. أقول أنا سبحان الذي اصاب أبدي للشوهاة بشو بشو بس. يعني دو يعني دو دو رؤية تسوي. هندا عندك؟ هندك نا وكوية عندك؟ لو يعني في السر. نكفي أو وهي ما بين سن سنة. Lebeyni piyanskesi hatta sesat. Hem bu yer olsun mu hareket edeyim. Vahiyya minel khayli leesbiş zikayet sarsat asbişi legemlabiyyiz. Vastal'a ulema'i siyir el-nebaviyya evami ulema'i siyir el-nebaviyya sallallahu aleyhi ve sellem dalain ala anna kulle deyşin dalain her لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سريه وكل ما حضر فيه صلى الله عليه وسلم يسمى غزوه العصائب مفردها عصابة أه، وهي ما أصب به الرأس من مديرين هل او إنه يتسول أوش ديك أنا بمستي هو عصابة عصابة عصابة إيه كذا لمن لو, لو لكن لا عرف صدي أو أنا عصابة أنا عصابة على أساس تمشي بحرقتي بيركاني سنجي دكانتلو على أساس كده هو ليوصله من خلاله عرف لا اصلد هو امنيه رجع له بالك ديك اعصابه يقولين العنايم مفردها عمامه وما يلف على الراس اما مجدها قال السواش بان يقل السوا عمامه جدعه قال السوا تنهك له قال السوا لو عندك العلماء كانت انت كاع ولا سكرت باشنيه لوي ذولاك نصراني كما قال بس كارش لسه لكن، بحاول بدي بس، بس قلنا زائد الإمامة، يعني كلاوز زمان كلاوز زمان طبعا لا إمامي أحمد، إمامي شافعي، لا مالك عوري عوري يعني أهل علم، الا كل وريخون جو انا بنيا قبل حدك حقيق جلسه يرد بي في جوانيه التساخين ذو لكن قال تالف لا واحد لها من لفظها لفظي لفظها يعني الخفاف او الاخفف كذلك تساخين مفردينها نادى بتسخينه واحدة لا ها تزاغيد تزاخين اذا النساء النساء المفرد منها مين وكوني رجل رجال طيب ما يخذوا من الجواز المصري على الإمامة والخفاف بالسفر سفري؟ يا كما يجوز بالسفر فإن يجوز أيضا بالحضر عامة ثون له سفر ده في تعليم الجيش والغزات والمسافرين إلى ما يحتاجون اليه من الحكم الشرعيه اودى ده كفي الله وسلم مسافرين حسيب أي السنة لو حكم الشرعية ففي تنبيه ولات الأمور وقواد ذيوس وكبر الرجال الأمن أن يعنب توعية جلودهم التوعية الشرعية ذبي أوانى والينا والينا أني سركذنا وآلية أني سركذى بس سركذى أني سركذى شرعي وقواد ذيوس سركذى إسبايا كان وكبر رجال قولي بيان أن يعنو بتوعي حسن بس او جنديا. او جنديا. كان هستنبته بتركديني زيش تيان بيوسته تبع إشرعي نعم يعنو أبى لما لو أو زندية أو زندية إذا لون من الله شرع دله عندك لاولا مكان دله تن دله تن زندية زندية دله دولة إسلامي حقيقيا لمقارنة خوي حتى دو صدمة لي ببي إزني أميري بروا يوجد نصر او يا يوم ذي لا سيما في الاكمله تحتاجوا بوردي رابعا ان في توجيه العامة وإرشادهم أن يُعطوا من العلم المسائل التي هم في حاجتها أولي قرنجة بو جبجة كردن يعني أولي بلين آراسة كردني أو خلقانا أواني دوري باليتي وإرشادهم ان أقدمي العلمي. تبع زانتي شوائب جديدة. خصوصاً هو كبيه وشبيتي. شو أتو يكمل ذات بجريب وشبيه كان مشتق شو معمره الزمن وهاي دشتق عليهم تدور في عيطهم الحاضر. هو يكل توارث هو يخوين. في حاجته الآن. يعني لو كانت كذا كذا قبل بحرلاشي. اي برون نرون سناكر هموش نقان نبي مجالي واقع اكيبي صفد مسح الامامة الشوازي مسح كدني امامة هو ان يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر العمامة دون باطنية لان علىها يشبه ظاهر الخف امامة دابي تسد اوه بسا امامة كيدا بن امامة كيش لو بن امامة يوني يبري خفة كيش بني اوانا مات امورس نفس نفسي اشتاء. ولا يجب ان يمسح مع الامامه ما جرت العاده بكشف من الراس ولو بس اول شويه امامي اودك نقه او هذا لا ما عندك هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسع على العصائر والخباب جنود كثيرون ومسابرون وأن يخبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرد كما أن يكون لسر ولا ولسخفا كان كما ولسخف لك سربازي زوربون والواء مسابرشبون والواء وحاله الصحابة رضي الله عنهم في تقللهم من الدنيا ومتاعها معلومة وروا الشيوان الصحابة كانش هاوالالي يغنبر صلى الله عليه وسلم لو اتوا اشتشكم على دنيا هاو لو كان على اي دنيا فيكون من المحقق أن غالب عمائمهم وخفافهم قديم وموزقة زوربان يان كونة يان درلايا منها بعض محل الفرض تمسحوا عليها هذه الجواب يبدو من وافدته كعندك لشوي نيوارزكاي او ده مسي على ذلك أو